يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارسال الله قل لي بسلام وقوله ما أصلوا عنه أحد غيره. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو آمن من الله المستقيم، هو آمن من الله المستقيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه يا على الكلم، الله القليل يحمي المعامل كثير. يعنى الرسول، فهذا هذه الكلمات: "هو آمن بالله الله المستقيم"، اامنوا بالله كل جمعت يجمعك الاسلام كله قل آمنا بالله والاامن بالله يعني الايمان برسوله والايمان بكتبه والايمان بالملائكه والايمان بالبعث والنشور وقبل هذا الايمان بوجوده والايمان ب... بوحدانيته ولهيته وربوبيته وباسماؤه وصفاته ثم الايمان بكتابه ثم وكل ما يتصل به ثم قال له ثم استقم استقم على هذا القول ما يكون مجرد قول لا لا بد أن تقول وأن تنفعت مع هذا القول وأن تكون نسخة من هذا القول قل آمنت بالله ثم استقم على قيل جهاز وهذا مسوق من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أشو الجزائراء قال تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا وأبشنوا تتنزل ما تنزل مرة واحدة تتنزل يتكرر نزوله تنزل عند خروج الروح وتطمئن صاحب هذا القيم تنزل في القبر تنزل عند البعث والنشور تنزل في عرصات القيامه في ساحه محكمه الله وتنزل حتى عند العرض وعند الميزان وعند النور على حتى يستمر في الجنه وتبشرون بالجنه وتطمئنون بالجنه ان الذين قرروا ان اللهم استقاموا تتنزل, تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا تطمئنهم في القناه والمستقبل لا تخاف فيما يثقل ما يحقق الدرس ما فيما يؤذي ابدا لا تخاف من شيء ضرور ولا تحسن على ما فات قد قلت سنفاته من ألبته المرار فتر لا ماذا تحجيه أحرصت على كل شيء فيه ظهر ونجاح وقلاب وأبشره في الجنة التي كنتو تعبدون نحن اوليائكم في الحياه في الدنيا والاخره حتى في الدنيا كانوا معنا كما قرر قاسمهم ان الملك لمس وعند الشيطان لمس جل شل الملك لمس الملك يعني عاد بالخير وتصديقه بالحق فإذا وجدت نفسك مندفعا للحق تحب الطاعه تحب كتاب الله تحب سكه رسول الله تحب ان تنفع الله وتقوم الليل وتصوم النهار ذلك من الملك ربنا هيا ملائكة تشجعك وتدفعك وتزين لك الصالحات الأعمال التي تقرب إلى الله هكذا سوف تصف الظفر لها بخلاف الفجر والجفرة وقيدنا لهم قرناك فزينوا لهم أمين أيديهم ومخلقهم قيدنا هيئنا لهم ولاجئونهم ليس جزاء عمالهم ومن يعش عن ذكر الرحمن من نقيم له شبابا يحيي سبحانه وتعالى في مؤمن الشياطين شياطين انسوا انشوا تضلهم وتضيرهم وتزين لهم العمل الشيطانية في الدنيا حتى يبقى الله وثاكت عليهم وكل عدد يقضي حدد ستيبه قد بدخلت في جرائبه عدد صرف يكثر عليهم مبتلهم المهم اخواني ان الذين قالوا ربكم الله باستقرار في الحديث الصحيح هذا الحديث ها؟ قل امنوا بالله آمن ثم استاقب والاستقامه معنا اتباع الطريق القويم والطريق القويم هو الذي جاء به كتاب مقارنه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم معنى ان تكون نصف من هذا الكتاب ان تقراه وان تعمل به وتلتزم به وتجاهد في سبيله وتذب عنه وتكون مستمنا والاستقامه لابد ان تتمثل في عقيدتك وفي اقوالك وفي اعمالك وفي بيتك حتى في جريدتك حتى في شريطك تتمثل الاستقامة ما يسمع لأشريطة أشريطة الأغاني والموسيقى ويليل ويعين لا يسمع أشريطة قرآنية أشريطة اسلاميه أشريطة إيمانية بيت مسلم يتمثل الاستقامة بتجارته في بيعه في إجراءه في مصنعه في مدرسته فكر مستقيم سلوك مستقيم، أخلاق، معاملات، كل استقامة تتنظر الاستقامة في كل شيء ببيته، في بيته، في دوجته، في في كل شيء حتى في سيارته ترى الاستقامه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قل امنت بالله ثم استقام والاستقامة معناها أن تصدق ما أخضر الله وأن تمسس ما امر الله ظاهر الله وان تجتنب ما الله الله واظهره وهذا هو الاسلام القران من الفلام حتى للناس لا يخلو عن اوامر مطالب في كل مكان او نواهي يطلب استيفاء او اخبار يطلب استيفاء هذا هو الدين للاستقامه هذا معنى الاستقامه على طريق الله في الايه الاخرى هذه الاستقامه نور رسول الله صلى الله فاستقم فاصفق نبينا كما أمرت وكان عليه الصلاة والسلام يقول شئبت لي هودت وأخواته هذه الآية جاءت في هود سيدنا رسول الله اسمه أثماته وهو في عمره 23 سنة 23 سنة عبره وكانت شعيرات عشرين شعرة شئبت في الحديد يا رسول الله ماذا شيبك يا رسول الله قال شيب بن يهود واخر سؤال واحنا شيبتنا القبور اما ستاره السلطان صارت شيبت ن يهود ليش لان الامر الرباني استقم وهو يرى عليه الصلاه والسلام انه يصعب عليه جد الصعوبه ان يكون النصف من هذا الكتاب وفي حكام نصف كتاب الله كما زوجه عائشه رضي الله عن خلق رسول الله فقالت كان خلق القران انظر في اوامر القرآن سجد رسول الله مطبقة لك انظر في نواهر القرآن سيجد رسول الله مجتد انظر في اخبار القرآن سيجد رسول الله مصحفا يمشي وصنع مصاحب وطبع مصاحب لا من اوراق مداد لا من رجال الذين تخرجوا من مدرسه رسول الله عليه وسلم كانوا مصاحب تمشي. اذا اخواني هذه هو هدوا اخواته شيخ مثل يعني عباسة وكذلك يعني إذا, إذا الشمس القوية وإذا السماء انفطرت إذا استحدت عن قيام أهوالها عن ومشاكلها ومصائبها وكيف أحوالها هذا الذي شيء برسول الله قيسي نعم هذا الأمر نفسه الجهة للأذنة هذا الخرف الجهة وفي الآية أخرى يكون مع زوجين على الإنسان قل انما انا بشر وقد اتيتم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه يوسف فاستقيموا إليه وسبح سبحان الله يقول عاقبه فاستقيموا اليه والتقيم اشاره الى ان ربنا لا نقوم حق القيام بهذه الشعائر ربما نفرط في اوامر وفي فروض ما سبحان الله هناك ما كنا بوجبتها قال الصغير صلحوا اذا ما كنت تقف في السقامة. كل استقامه في في صغر الله عز وجل سبحان الله اذا اخوانا الكرام الله عز وجل يقول هنا وهذا على موالي قبري الرسول صلى الله عليه وسلم اتسقى لاحد ما كنت واطفئ السيئه الحسنه تتبعون اتسقى بالقى حاول ان تكون نسخه من التوبه لكن سبحان الله قد يحصل التفريط قد يحصل تقصير، قد يستحصل الدواء سبحان الله كل الى دمار خطا وخير الخطائين التوبه اتبع السيئه الحسنه صلحوها حسنه واعلى الحسنات واجل الحسنات هو الاستقرار والتوبه الى الله نعم ومن استخوان ومن متطلبات الاستقامه ان ترضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله ان أن تكون فخورا لكي الله ربك هو الذي ربك رب جسمك ورب روحك وأنزل لك كتابا رضوية وأرسل لك رسولا ربيا صلى الله عليه وسلم فترضى بهذا الاله العظيم ربك لك. انت تخلو به وترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لك تعتاج تفخر بكل قطاتن بكل قطره من افراد من الافراد الذين تربوا في مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى بهذا الاسلام الدين تفخر بهم لا تكون مثل بعض الناس تتقزز نفسه ان يتظاهر بالاسلام ان يتظاهر بالاندماج الاسلامي والزي الاسلامي وان يرفع صوته وأن يرفع صوره الله اكبر هذا فجور والله كم من واحد لا يمكن احد شيخاطه المتدينين ولو انه يعرف حينما اولاد يرونه ربما يتهمونه بالاصوليه ربما يسلمونه بالتطرف فيبتعد عن اهل الدين ويبتعد عن المشهد ويبتعد عن مجالس الذكر المجالس العلميه وقراءه القران وغير ذلك لا رضيت بالله رضا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا من قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هذه الكلمه وواظب عليها صباحا ومساءا ربنا يرضيهم قيمه لا يؤذيه ابدا لا يؤذيه ابدا يعطيه كل ما اللهم ارضينا يا رب اذا اخواني من متطلبات الاستقامه الا تبتغي غير الله حقه. كل شرورك تربطها بالله بكتابه هو الحكم هو الذي يفصل حزبنا زعابنا الكافرين مقسم نزاع بينك وبين زوجتك بينك وبين ولدك بينك وبين جارك بينك وبين والديك بينك وبين أخيك يتحكّم دائما اللي يفصل نصر بمتبرع بكتاب الله بسنة رسول الله فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمون هذا من عقيدة حتى يحكمون في كل شرور ثم لا يجد في امسهم حرجه من قضيت ويسلم تسليما ومن متطلبات ايضا الاستقامه الا تبتغي غير الله وكيلا الا تبتغي غير الله وليا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الضربه الى النور والذين كفروا ايام البطاروس من وليك على من تعتمد على من تتكل الى من ترغب الى من تنيب الى من ترجم الله يجبه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ومن لم يتفه الله فلا كفاه الله إذا ما ستتوقف أبدا على سراء الله ولي الذين امنوا واخرجوا من ظلمة إلى النور الذين كفروا أوليانهم ومتعوضوا فجونهم من برجهم أليس الله ركاك عرضا وعلق على العبوديه اذا هو يكتفي بقدر ما تعطيه من العبوديه بقدر ما تنقص من العبوديه ينقص من الكفايه الكل مع الكل والنقص مع النقص اعطي كل العباده اعطي كل الكفايه ما يوفك على الله لكن من العباده ينقص من الكفايه واخواني ومن متطلبات الاستقامه ان تكون صادقا مع الله وانت تقول انه خليصا الله وصادقا مع نفسك وصادقا مع اخوانك ومجتمعك صادقا في قولك وفيا بوعدك امينا في معاملتك وتعرفونا الحديث الصحيح اربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا اربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النساء حتى يدعوا رسول الله الاخير اذا تجمعت لا تتجمع لك وتدعو الصلاة اربعه من كنا فيه كان منافق ثالثه ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من حباب اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا سمن واذا سمنا فان واذا خاصم فجر وهو إذا عهد غضر وإذا خاص مرقشا يخاصف المشور كذاب، يتصدق على المشاكل وإنها سوال المشاكل إخواني من متطلبات أيضا للشقامة أن تكون محددة وأن تتخلق بأخلاق رسول الله وأن تتحلى بمكارم الأخلاق التي جاء في دون رسول الله متنمما لها كان يقول عليه الصلاة والسلام بعذر لي أسمم مكارم الاخلاق أن تكون نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، في كل أخلاقه، في كل شيء منك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا وخيركم خير لاهله وعلى خير لأهله. أفضل الناس وأشرف الناس وأزكى الناس عند الله عز وجل هو من كان عند أهله. صاحب خلق طيب ما تكونت مع الناس شريرا ومع اهلك عباره عن شوت لا ورده مع الجميع او لا شوت مع الجميع ها اخي الكريم اذا ومن تمام وآلفه قمه من تمام وكمال الاستقامه ان تواظب على كتاب الله عز وجل ان يكون لك اقتصاد بهذا الكتاب صديق اعظم صديق عندك هو كتاب الله عز وجل وان تحفظ منه مستقعص كل يوم او كل اسبوع اخر او كل شهر المقصود المبنك لابوته أن تحفظ كل يوم ولو آية ايه سيجد ايات مع عن اتصال كتاب الله وانت تفهمه ينبغي ويجب ان تعمل ما تفهمه ان تعمل. ما تفهمه ما ستحفظه يجب ان تفهمه وان تعمل به وان تلتزم به واعلم يا اخي الكريم ان لهذا الكتاب ولهذا الدين اعداء يحاولون استيصالا يحاولون القضاء عليه العالم كله يسعى في القضاء على كتابه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وضعوا فيه فهم يرون فيه بكل وسائل إعلامهم بإذاعاتهم بصحبهم بمثمراتهم بنبواتهم العالم كله يعج ضد الإجتماع وضد القرآن يحارب كسعه وبسعه لولا ان الله حفظه نحن نحرز الذكر وانا لولا حفظه لا يزيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليش يرى تنزيله الحكيم الحميد حاول القضاء عليه والطمسه والنقص التمصي تمسى لا الموت اصحى الفقر لا اهله لا يزالون وجودا ويبقون موجودين الى ان تقوم الساعه لا تزال طائفة من أمتي كم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خضلهم حتى يجيئ أمرضاجهم على ذلك وحجتهم حجته حجتهم قوية ضد الصليونية وضد ايش؟ وضد الصليونية وضد كل العالم حجة الإسلام أقل وقد غزت والحمد لله حتى أمريكا في أمريكا الكثير الكثير يسلمون يوميا العدد العديد يوميا يخرون للإسلام وما يوجد من المتوسطين لا من من الكبار يدخلون للإسلام ليش؟ حجة الله قابلة حجة الله قالبة دين الله هو المسيطر لا بد منها. إذن من هذا من الاستقامة الطريق الموسط إلى الله ينقل مستقيم استقيم يعني إذا الرسول الوصول إلا الله الوصول إلى رباه الوصول إلى ولايته الوصول إلى جنته الوصول إلى الجبار إلى جباره الوصول إلى رباه الوصول إلى النظر إلى وجه ليش؟ هل تقتل السلامة طريق كتاب الله عن سيدنا رسول الله السلام إن ذو ما يتم فهم نتاب عن جباه الشركة ماذا تفهم الكيمة إذا كان من الأحد يقولوا هو لأيب وأمني من المقدساء المصريين من ادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم الكتاب ما فهم القران وهو ان كانه الذي يفهمه اعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كذاب كذاب اعلم بالقران وقد نزل عليه القران سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم ايه تنزل عليه ونزل عليه جبريل ليفهمه اياها ويعلمه من صباها ومحتواها من وكل رمضان كان جبريل ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم تنزل القران التفسير من يفهمك عتقد <تصفيق> السبان نزل في في حجة حجة في إخواني. إذن نور والاول والشان الذي ناسجع صلاه ووداع ناسجع جبين مرتين يعني سوق الفلوس هذه تمشي بالفسبره هاي يعني الكرام يريدون الله يخبر في القرآن أن كفر والذنوب والفجر والمجرمين كلهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويضربوا يا الله إلا أن يسمن نوره ولو كبر الكفر كم من مطلع كم من, من سقسين صلت على المسلمين كم من تذبيح أنيتا بالمسلمين كم من مؤامرات حكت ضد المسلمين من كم وكم وكم ولكن يا بنا يا الله لا يتمموره ولو كره الكافرين إخواني الكرام إذن الطريق المرسل إلى الله والطريق الوحيد الناجح الفالح وقرق الله ما فيه لا جرعية ولا يفودية ولا نصرانية ولا ديمقراطية ولا لبرانية ولا أشتراكية ولا قومية ولا ديكتاتورية ولا وثنية كل كنت فيه بيكوة وسيطة في النامار والمتطعة الطريق الوزع لريد الله وطريق السلام قل اعملوا بالله في مستقيم ان هذا صراطي مستقيما في السلوة قامنا بالله في السبع عشر, عشر في اليوم اهدينا, اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل الطرق غير طريق الاسلام وغير طريق رسول الله وغير طريق كتاب الله كلها له ضار وله عليها من رب الأمة سبحان وتعالى ومن الاستقامة كذلك ما عندنا الله غالي المقص مخيم ما شاء الله لدرجة من طريقة الاستقامة أو من طريقة الاستقامة المواظبة على على سنة رسول الله أن يكون عنده اتصال بها لأن هي المذكرة التفسيرية لهذا الكتاب العظيم فصيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسر القران بحياته كل بقيامه بصفره بحله بسرحانه في بيته مع أصحابه في جهاده في صومه في قيامه في كل من شيء من شؤون حياته كان تفسيرا حياه الله تفسير عظيم العملي يتمثل في رسول الله والاسلام النظري يتمثل في كتاب الله الذين يمثلوا هذا الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا بد من اتصالنا بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحضر كل يوم على حديث رحمه تسمعون أنتم شمس مش في عن طريق العمل وانت وتذكر فقل إما أن القران أنا أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يوم يوم, يوم يعني في السنة تصير تسير يعني شمس في الخير كثير وقبل عشر سنوات والله شرعت وربما البخار والموت وترى من فائز فكان بس بسنترد على كتاب الله وعلى سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي الكريم ما تنسى بيتك حافظ على اولادك علمه كتاب الله علمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحهم علمه العقائد الاسلاميه والاركان الايمانيه فانت ولكن لا بد ايضا اراد ترى اخي الكريم ان تكون ان تكون معلما ومربيا يا تكون أنت تربيت على هذه المابدات أنت تكون أنزى نصفا من هذا الكتاب ونصفا من سنة رضو الله عليه وسلم خصوصا الأمر تقوم إياك إعوائيات أنت خالط الأشرار وأنت خالط الفجار وأنت خالط أهل الحرار وأنت خالط أهل الفدع والدلالات والشريكيات والتفريات والمثاليات لا لأن تخالط أهل العلم أهل الدين أهل الإمام أهل الصلاح والذكرة كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها المر على دينه خليله فلينظر أحدكم من خالدين. إذا خالف الفجر, أو بتصبح الفجر. بتصبح فجر. بتصبح تصبح في الفجر تصبح فاسد، خدنا بعد ذلك تصبح. وإذا خالف الزاني، إذا خالف الزاني تحلوته، إذا خالف القمر تصبح قمر، وهكذا. لكن إذا خالف الصالحين، أشنا الضّ والصلاه والصفوة والإيمان لا بد أن نصل. أيقشاعي اختر لنفسك الذي استطاع إن اطماعه تصير بالاطماعه. في بعض سنة القبرة طبع سراء لا بدي أخوة تعلمون تعلمون كذلك يبقى سراء سراء مثل جليس الصالح جليس الصالح مثل الذي ال... خالط العطار يبيع العطر إذا خالط العطار إما تشري منه العطر وإما يعطيك يعطي ياتي يعني يطيبك يعطيك الطيب وإما تخرج ينزبر يطيب من الملاك وإذا خالط صاحب الحداد حداد صاحب الكير هاشي لما حرقت واحد لياب اه الاتقى بالضفر فكذلك الجليس الصالح تسمع ايه تسمع حديث تسمع خلق كريم تسمع الحديث عن الجنة والنار تسمع تتكلم مع الناس الصالحه وليك بدك تسمع الشرار مع الفجار مع ايش مع قارون مع فرعون مع الشداب الرجيم مع الفقيه مع الفجر والمجيمين ايش تخرج تخرج هاجي فاشل ارتقوا الله فاعتبائي فيها أخي الكريم فإن المخالطة المخالطة من أشرار ايه القلب وتفسد اتباعه كده؟ ايوه وتعلمون جميعا إخواني أن ذلك الرجل الذي أن لا سعود سعين واحد سعود واحد وقصد واحد, قصد واحد يعني ضمنه من أهل العين في السرسة فقالوا الله إني قصدوا سعود سعين نفس. هل يبقى؟ قال أولا فكمل به النجا لن نجه جه وجه يصح خلاص تيجي زي التقي متجي لا تكلم به النجا لما تكلم سبحان الله هوعد ووعد القلب جيد وانت سعيد يصير في تصديع عالم كبير ما تعرف يعني وتطلب بع قررت مئة هل من بتصوب قال ومن ياخذ بينه وبين الله يقول لغفار لمن جاء وامن وعد الرالح ثم كن فذاك كذا هذا سبحان الله قالوا لك عندي فيها أني شرط أجهره هذه المنطقة التي تعيش فيها هي منطقة شرط قتلت السلطة في المياه أعوذ بالله هذه المنطقة منطقه منطقة منطقه الأجراء. منطقة الفجر والفزرقة بجرعان هذه المياه بلد الفلين يفيع الصيبون فيها ويرضى فيها فيها فيها فيها جذر تسرع أبجر إليه تعجر بسرع هو أجر هو بالطريق وما بالطريق نزلت العذاب قالوا قتل بيها هذا الأذار وملكة الرحمة كلها تبين الله ندم خلاص وأكبر ندم هو هاجر من هذه القرية الطالحة قرية الفاسدة من قرية الصالحة فتخاصة ملاجة العدم كل يوخذه ملاجة الرحمة كل يوخذه فالله سبحانه وتعالى فصل بنا قال أخروا الأرض من الأرض اللي جاء والأرض لم يشيريها اللي يشبر سؤال اللبين حقها يعني يشبر قريب من الأرض أرض الصالحين أه أرديهم الرحمة ملاجة الرحمة بالفجر والبرسيك يخطوا بلا جلبة يوسف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عطا الله كرامه حياه من الفجور كرامه الارض زويه يعني سمعت يعني بقدر يعني فبيقول هكذا الارض زي هكذا متصله من منطقه منطقه المصطلح وين لما ابن عمرو يجرب يعني يا حسين سمع هاد الشيء جهاد صالحي وافتح ايش الرحمه غير مصادق مع الله الله سبحانه وتعالى يكفي ربنا اللهم <سؤال> وفقنا جميعا لما يحبه ورده سبحانه اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صفرك وأتوب إليك سبحانه ربك ربا والسلام على الموصلين والحمد لله